فإن بلغتم ذلك بنيا ولا اشك فيه لاني قد وعدته فهو ماملك ولم تبلغوه بنيا الا على نجائب الهمم العاليه فلن تبلغوه بنيه الا على نجائب الهمم العاليات التي استشعرت الفرائض وتدثرت النوافل وطارت بكليهما, بكليهما استقلالا وشوقا لله وحبه فاعملوا على ذلك بنيه فهو قريب ان شاء الله وان قصرت بكم الاجال دون بلوغ الآمال نعم فلا أقل من أن تعذروا بالموت فلا يعجزن احدكم بني أن يموت في الله نعم إن لم يدرك القيام به لأن في الموت في الله شهادة في سبيل الله وفي الشهادة قرب وفي القرب أنس وفي الأنس رضا وفي الرضا إكرام وفي الإكرام مقام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 وأيصن انا لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينيك إنما تحاول ملكا أو تموت فتعذر وأنا أقول بعد لصاحبي وبني لا تبكي عينيك إنما تحاول ملكا في البقاء بالله أو تموت بالفناء فيه فتعذر وإن بعدت المكانة وارتفع المقام بين ما أرجيه من ملك وما يرديه من القيس وإن كان موت القيس الذي عناه فناء وضلالا في الأرض فإنه عندي انتقال إلى جناب الحق وجنه القرب وأيقن أبنائي أنه لن يلحق أحدكم قيصر الشهوات فيه ما جعل العقل والروح اماما والقرآن والسنة هاديا ودليلا واعلموا بني ان الله قد عرض الأمانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان فوصفه الحق بانه ظلوم جهول فلا تظلموا بني انفسكم بتحميلها ما لا تطيق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 ولكن من يقوى من عباد الله على حمل أمانة الله وهو مركب غير معصوم يعتريه ضعف العناصر وخور الطبائع فاحرصوا بنيه ما دام الحال كذلك على أن تردوا الامانات إلى أهلها فرجعوا بصفات الحق إلى الحق التي هي حقه دون منازعين والبس العبد بنيه صفات العبوديه من ذل وافتقار وتواضع فهي حقه المفضي الى حقيقته دون تنازع من احد لأن له لانها له وحده دون غيره لتفرده بجمعيه الحق التي تقتضي فرديه الانسان عما سواه من المركبات التي خلت من خصائص الانسانيه الموعوده بالخلافه على الارض وبالكرامه يوم القيامه ما الأمانة الامانه وتحققت العلم به تعالى فاعطوا الحقوق اهلها بنيه تكون من ذوي العدل ومن رد الامانات الى اهلها بنيه فقد فاز بالثناء الإلهي حين يصف الله عباده الصالحين بالامناء فكونوا بني خلفاء رسول الله وراء لهداهم، ولا تجعلوا أنفسكم في موقف الاستفهام الإلهي، فإنه فتنة لكم ولمن معكم من قومكم، ولئن خلص منه كلمة الله لأسمته واستنكارا على الغير، فإن بقية عباد الله عاد الأنبياء عليهم الحذر. والأمانة والتمكين لأن التلوين بني من مقامات المبتدئين فلا تقفوا عنده ولا تطربوه وكونوا متجردين للحق بصفات العبودية فلا يبدون على ظواهركم ما يشغل بكم الخلق عن الحق لأنه ليس لكم بحق وإنما حقكم رسم العبودية وقفص البشرية مع سكون السمة الإنسانية التي لا يشترط أن تتحرك بتحرك الروح الإنسانية إلا عند اضعاع من أهل التلوين أما من استظهر مقام التمكين بنيه فهو الثابت الأمر الله المكين ومن ظهر بين الناس بما ليس له من صفات الحق فقد تفر فيما ليس له بحق ومن تفر فيما ليس له بحق فقد خان الله ومن خان الله بنية طرد من حضرته ولبس عليه في نظرته فضل وعضل وهو يحسب أنه يحسن صنعه فاتقوا الله بنية وكونوا عبيد الله أولا ثم ليخبر الحق عنكم على لسان الفرقان وأهل العرفان أن من اوليائه دي الفقرة اللي هي تحت قوله ملك البقاء بالله والبقاء بالله يعني مصطلح صوفي يشار به الى مقام من مقامات القرب الالهي وهو مقام يلي مقام الثناء في الله بالله ما هو اصل انت لما تتحدث عن بقاء بقاء يعني حياه فيها بقاء وضدها وضدها لجميع الاشياء ضد البقاء الفناء اللي هو الموت يعني يعني معناها يتقدم يتقدم البقاء فناء يعني اهل الاخره سواء كانوا من اهل النعيم وربنا يجعلنا اياكم منهم او من الجحيم نعوذ بالله من حالهم كلهم في بقاء لا في اهل اليمين في سعاده سرمديه باقيه خالدين في هذا و السعير نعوذ بالله منهم كذلك خالدين في هذا بقاء لكن سبقه فناء وهو الموت يعني مدخل البقاء هو الموت يعني كما ما دخلت بالمدة ما في طريقه تصل لعالم البقاء كذلك في مراحل السير إلى الله للعبد السالك في نهج الحق على وجل في طريق الرجعه إلى الله للتعرف على الله ولتحقيق كمال العبودية لله رب العالمين في مراحل في السير إلى الله يعني يسموها أسد الصوفية بالفناء يلي الفناء البقاء والفناء قالوا يعني أن تفنى ثم تفنى ثم تفنى فيكون فناؤك عين عين البقاء عين البقاء آي وفتي عن تفنا أن أفعالك في أفعاله وصفاته في صفاته وذاتك في ذاته فالفناءات الثلاثة يعني تؤهلك للبقاء والفناء عموما في جملته هو أن يفنى السالك عن كل وصف يبعده عن الله أي وصف يبعدك عن الله يجب عليك أن تفنى عنه حتى تقترب من الله فإذا تحققت بالفناء عن كل ما يبعدك، اصبحت من اهل قوم. من كذا يعني؟ هاي، و... والموت المعنوي ده في كلام غريب حكيم ذاتي لسيدنا الشهاب القادر الجيلاني البغدادي. رضي الله عنه أربعة سلطان الأولياء في كتاب اسمه يعني فتوح الغيب. فتوح الغيب ده يعني كثر شراحه بين العلماء ومن العلماء الذين شراحوه ابن تيمية شيخ الإسلام ايوه وهو قادر بالمناسبة هو واسرته ايوه كلهم قادرين وعقيدتهم على الشعب القادر الديلاني اقوى من عقيدتكم انت تعلم سيخسون نقولكم فيها ما في اخذ وشو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والكلام ده ما كلام زي والله تقي الدين احمد عبد الحليم الحراني 200 شيخ الاسلام صوفي وسنده للطريق القادري متسلسل اجاعد الكتاب عند قاعد فيكم يدي قاعد نخلنا عن كتب موثوقه مراجع مسلم بها من الجميع ما صوفيه ولا وابي كلهم مجمعين على ان هذه مصادر صحيحه والقول فيها قاطع تقي الدين ابن تيميه وسنده في الطريق القادري صحيح القادر الجيلاني وحتى سنده في في مذهب الامام احمد بن محمد هو طبعا حمزه بن وابسم التسلفي فهو باعتبار عقيدته في هذا الشيخ وعقيده سنده شرح كتاب فتوح غريب وشاف جهاد النبي دا الجابري واحد سعودي وانا اخونا عبد بن رداني في بسم ما شاء فيه طالب بدرجة دراسات اللي هنا في, في في مدرمات ومن هناك من السعودية صوروا من مكانت الجنة وجابوا لي جائزة. سبحان الله. هاي في <تصفيق> <تصفيق> كام؟ قادرين تظاهرة والحب للشعب والقدرة الجيلاني بين واضح ما في اي كلام. لا أنا شكر على خلاص. ما علي؟ عجيب؟ ما قاله علي؟ في الكتاب ده الكتاب هو عبارة عن 78 مقالة الشيخ القادر اليلاني كان طبعا عنده مجلس علم قاله سكه عجيبا خلاص. أعداد الأعداد التي, التي تحضر هذا المجلس لا يحصون حاجزاته خرافيه. خراقية كل مجلس بعمل كم مقاله كده وتسجح 78 مقالة ظهر الكتاب سموه فتوح الغيب في المقال الرابعه منها يتحدث عن الموت المعنوي الموت المعنوي فيقول اذا مت عن الخلق قيل لك رحمك الله واماتك عن هواك يعني لسه ما مدت انك موت ثاني نشاط القاه محمداك إن شاء <تشارلي> الله <الدكتر> <متلوقت بلعطة> يدكي موتوا قبل أن تقول أسأل ذلك ما تقول رحمه الله قال <تصفيق> إذا ميت عن الخلق قيل لك رحمك الله وأماتك عن هواك ما كفاية موت عن الخلق ما تشبت بهم بحث لا, لا يأثروا فيك ولا تجيب خبرهم والإنسان طبعا بطبيعي هي تأثر لمن حوله من الخلق فتنة فسي الإعلام بيصور العقول والأفكار والمواقب لكل من تأثيره الخلق او جعلنا بعضهم لبعض فتنة اذا بلغت مبلغ كل الإعلام ده كله ولا يأثر فيك السفينة مبادئك وركائزك صواب تسمية المي واضح الظاهر إلا إذا لكن انت ما تتأثر دم مت عن, عن الخلق يقول لك رحمك الله لكن لسه وأماتك عن هواك قال فإذا مت عن هواك برضو يقول لك رحمك الله واماتك عن ارادتك ومناك لسه مش يعني مت عن الخلق خلاص شلت الكاس وارتحت لا لسه ما بلغت رايه تموت عن هواك فان مت عن هواك طبعا هوا ده النفس ما, ما الخلق حس والهوى نفس يتبعون الا الظن وما تحوى الانفس فاذا مت عن هؤلاء ميتا اقوى من من قبلها اللولا لا حبت تموت من الخلق حتى كانت شبتها صفر كنت تموت عن الخلق صح؟ والثاني تقول الكلام ما تقول تقوله إيه تواعي تقولي أجعى صاحب دي أبوك ذاته دي هاينا بمريضة لكن تموت عن هواك الثانية دي دي القاسية شابت له قلت إيه لما تموت الموت الصحيحه ما موتت الشباعة دي موت صحيحه صحيح بالحق عن الخلق فلا يأثره فيه يقول يقولك يقول لك الله واماتك عن هواك ابغال العزه تموت عن هواك, <تصفيق> هواك. اها ان مت عن هواك ذاته برضه في ثاني عقبه فرجاك يقولك رحمك الله دير المؤتثين هنيئا لك مت عن الخلق وعن هواك عن حسك ونفسك واماتك عن ارادتك قال واذا اماتك عن ارادتك قيل لك رحمك الله واحياك حياة لا موت بعدها واعزك عزا لا يزول وعلمك علما لا دهالك بعده واغناك غينا لا فقر بعده وإيه وإيه وإيه وقعد يعدد الخلع والكمالات صفحة كاملة فيلا عن وصف هذا الشخص اللي نال الموت الثالث دي بأنه ختم الولاية. ما أقوله ختم الولاية جزم. أقول شيخ شخاشي. جال طيب. قال نال ختم الولاية وصار به تكشف الكروب وتدفع البلايا عن الراعي والرعايا عن الآئمة والأمة وصار وصار وص يعني أوصف. والله جاءت تذهب يهوذا ملك البقاء بهذه الهدفه وقال ذلك خذ الله ياتيه من يشاء فسبحان الله يعني معناها الانسان يعني لازم يموت الموتات الثلاثه دي عشان يصل لا ان يبقى ما البقاء ما ملك البقاء بالله يعني ملك البقاء بالله لا ما بيدهينا ما يعني معناها لا بعدين سبحان الله هذا الانسان نأشان عجيب وشوف لانه الكرام ده لان يقول لانه حيكون شبح للمفردات كثيرة هنا جايد فهمها شوف يعني سبحان الله خلق الله ملائكته الخلق الملاك خلقهم معصومون عن الإرادة يعني أساسا الإرادة التي إحنا بها وطلب منا أن نموت حتى نحيا حياة بعدها ويعني لا موت بعدها يعني ودون الناشين اللي أصلا لا تحصل تؤدي هم من البداية جبلهم الله وعصمهم عن الإرادة. فجعلهم لا يعصون الله ما لك ويفعلون ما لك لا يسبقونه بالقول ان بأمره يعملون ان يكون ما عندهم يكون لك غير يكون لك ان يكون ما ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان خلقهم وفيهم الإرادة وفيهم الهوى والهوى هو من جنس الإرادة في معناه ما هو الإرادة دي ما تريد ما تهواه يعني ما تختاره والهوى كذلك لكن رغم أنه الاثنين من معنى الاختيار من معنى الحب أو, أو, أو, أو, أو الرغبة الإرادة دي إلا أن الهوى دائما يتعلق بالمعاصي والذنوب والخطايا والعيوب كده سموا هوى إرادة متعلقة بالجانب فسموا هوى وعصم الله أنبياءه عن الهوى من البشرية عاصمهم عن الهوى فلا تتعلق لهم رغبة أو إرادة بما فيه ما يعني غضب الله او ما لا يرضيه من المعاصي والذنوب والخطايا والعيوب لا عصمهم لا ينبغي كما عصم ملائكته عن الاراده وفي جانب الاولياء منهم من حفظهم عن الهوى حفظهم مش عصموا الفرق بين الحفظ والعثمه الاثمه اساسا ما في قابليه لانه يعني ما عنده نيل ذاته او قابليه لانه يخالف الله ولا يبارز بالمعاصي والمخالفة معصوم اما ده محفوظ بس القابليه فيه لكن مخاملة ما منشطة ده, ده الولي ده, ده, ده, ده اسمه حفظ ومن الاولياء اللي بلغوا في درجة الولاية يعني درجات متقدمة شديد حفظ عن الإرادة يعني قربوا ملائكة <تصفيق> هناك عصر الملائكة وهناك حفظ سنو حفظ الأبدال يسموهم ابدال قالوا بدل الله إرادتهم بإرادته فلم يعد لهم إرادة حفظا مع وجود القادلية طيب لكن شوف سبحان الله وجود الاراده في, في الثقلين الانس والجن اللي هم محل التكليف للشرائع السماوية كانت مهمه عشان يجي نزان العدل في الحساب لانه هذيناه النجدين يعني اداك اراده تختار بها احد النجدين بارادتك ودون ان يسلط عليك يعني أو ودون ان يطلق منك ما هو خارج وسعك وطاقتك لا يكلف الله وسعن الله وسعه لا يكلف الله إلا ما أتاها شيئة دبلة أدى إرادك وفي دي نقطة التكليف ودي الأمانة الرجلية حتى نفتلم عنها ولأجل هذه الخاصية قال إني جعل في الأرض خليفة ويتم تصلحه لان يعني الخلاف ان دائره, دائرة بمواصفات يكون فيها الخليفه ده عنده اراده يتحمل بها مسؤوليه ما اراد واختار في هديته فهديناه وهذا هذينهم وعشان لمن قالوا تجعلوا فيها من ويششد فيها ويششد في الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون من المعنى الذي أودعته فيه وخلوتم أنتم منه هذه هو اللي هو الإرادة ده وجمع الكلام عن الإرادة والهوى وإسمة الملائكة عن إرادة وإسمة الأنبياء عن الهوى وحفظ الأولياء عن الهوى وحفظ الأبدال منهم عن الإرادة حفظ التفاصيل الدقيقة دي بالمناسبة الإنسان لو تأمل وتدبر وتفهم دقائق الذل الوقع فيها النافين لإصمة الأنبياء بما ظهر من ظواهر النصوص مما يفيد ظاهره عدم العثمة آيوة ما كان آيوة ما كان حصل لهم الزلة لكن النقص في فهم معنى الإرادة التي عصم الله عنها ملائكته والهوى الذي عصم الله عنه انبياءه وحفظ عنهم اولياءه وابتلى الله الثقلين بالإرادة والهوى العاديّة العظمة أقتلوا بال وبالهوى وعشان كده حصل لما نجي يقول رحمك الله و... واماتك عن هوى ورحمك الله واماتك عن هذا ما ما دي العقبة أيو دي العقبة لأني إذا حصل ده معناه خلاص لم يكن هناك عقبة تحل بينك وبين الوصول الى تحقيق العبودية ما هو الغاية تحقيق العبودية لله عز وجل الوفاء بحقوطه المجيئ ذا العقبات فيه الهوى والإرادة ولو قبل مات الهوى ولكن في إرادة يتكتبين الملائكة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما لا يسبقونه في قولهم بأمره يعملون لأنه أساسا معصوم إذا هم أصمون عن الإرادة ينبغي أن لا ما أصمون للهودات ما هي الهودات؟ يقول يقول الهودات معنى للإرادة متعلق بخبيس وهي سيئة المخالفات والعيوب والزنا، وهو الإرادة اللي ممكن تتعلق بالمباحات والأشياء السمح ذاته، فهم ذاته فعل ما جاء من عند الله ابتداعا عن أصلا ما تقتصر عليه بادم إلا تأتي من آيات يعني كذا ليش يقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وظهرت ما سماها الحق عز وجل في حق الأنبياء هي تعلق إرادتهم بأشياء هو يرضاها لكن ما أزن بها فلي في حقهم زنوب فده فهم المسكين البائس فهم على أنه هوى وخطأ وزنف زي ذنبه مسكين وين لين <تصفيق> إذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل تعجل به إنا علينا جمعه وقرآن هو أراد صلى الله من حركه على كلام ربه وعليه يجمعه وده أمن اراها ده ويش معاك دي اتبواها ما اخذ عليه ولو لا تحرج بلسانك لتعدل به ان علينا جمع وقرآن وتبدو كأنها زنب واحيانا يسميها زنب خلاف ما تقدم من زنبه هدي هدي عينة الذنوب وزي سيدنا موسى ما سمع النقاباء عليه السلام النقاباء اللي اختارهم عشان يمشي من المقاتل وهو من شوقه الى ربه لانه هناك محل الكلام والمكالمه تتقدم وما عجلك عن قومك يا مستقال هم اولئك وعجلت اليك على الاسك وعجلت اليك ربي لترد ارادة تتحلقت بمراد للشاهد تبير في حقي وقالها وزين زنون وزنون إذا وظنوا مغاضبون وظن نقدر عليه من هذا الظواهري إلا إله إلا أنت سبحانك برضو لأنه تحقق أنه نازل قال ما سوف سوف يعني يعني مجيبات العذاب فالعذاب حال ولا شكر وعذ الله لا يخلص فخرج <تصفيق> لكن كان عليها ان ينتظر الاذن المباشر بالخروج فيمسى الله ما يشاء ويأتيوا <تصفيق> رديع الارادة دي كويس معه فأتيوا رديهم في حقه حبسوه بها ثم ابن الحوت وقال لا اله الا انت تفعلك اني كنت في الراه فالارادة عقم منها الملائك ولم يقم منها اما الهوى وهو مما عن الاراده المتعلقه بالمحالفات الجنوه اذ معصومين منا والانبغي الشك في عصمه الانبياء والا الشككه بذلك كلها من اولا لاخره <تصفيق> ما من يجيد نوزا ونجيد نوزا ونجيد هذا هذا على تفريق بين المتشابهات المسائل بمهم عن شريقي صاحب الانزلاق بسم لا حول ولا قوه الا فهم عليك طيب هسي يخلونا نحن في معنى البقاء بالله وا لانه هو درجه كلي الثناء فاذا تحقق فناؤك تحقق بقاؤك ومعنى الفناء قلنا ان يفنى السالك عن كل وصف يبعده عن الله والاوصاف المبعدة عن الله هي الاوصاف البشريه المناقضه لعبوديه العبد كده بالجمله ما قلنا الفناء ان تفنى عن كل وصف يبعدك عن الله طيب الوصف الذي يبعد عن الله شنو اجماعا اجماعا اجماعا قال الاوصاف البشريه المناقضه لعبوديه العبد هي التي تبعده عن الله، ما كل الأوصاف البشريه التي التي منها مناقب العبودية، ومرجعها بداية الأوصاف البشرية المناقب العبودية مرجعها إلى الأخلاق البهيمية والأخلاق الشيطانية، فالأخلاق البهيمية تتمثل في شهوات البطن والفرج وما من حب الدنيا وشهواتها الفانية. وأما الأخلاق الشيطانية فتتمثل في الكبر والحسد والشقب والغضب والقصوى والقلق والبطر والرياء والعجب وغيرها مما لا يحصى من النقايص فإذا عوفي العبد منها وفني عنها عن الأخلاق البشرية اللي أصلها أخلاق بهيمية ما فيك عن من خسال البهيمة ومن خسال الشيطان وأخلاقه فإذا عوفيت عنها وفنيت عنها هكذا المقام البقاء وهو مقام يتحلى فيه العبد بالفضائل بعد أن تخلى عن الرذائل وتكون درجة بقائه بمقدار تخليه عن الرذائل وتحليه بالفضائل وهكذا يظل العبد السالك في سيره إلى ربي يفنى أن يتخلى عن الرذائل ويبقى أن يتحلى بفضائل طالبا الوصول لمقام البقاء بالله فلا رذائله تفنى وتنتهي شوف يا مصايب ولا الفضائل تحصى وتستقصى عشان يصل مقام البقاء بالله ما تنتهي لا المساوي والعيوب والرذائل تنتهي ولا الفضائل التحلي بها ينتهي شيء كثير طيبها وبعدين إلا ان يرحمه الله فيتولاه ويتجلى على قلبه فيمحق عنه كل ما سواه ويجمعه عليه بحيث لا يرى إلا إياه وهذه هي الولاية العظمى من الله لعبده وهو في البداية العبد يتولى الله بمنابدة أسباب صحته وامتثار أو عمير يعني ركم جهده، ولكن النقمار بعيد عشان كده بس يقول بس ومنا علينا يا ودودو بيجاز بس بهان الحق الأقوام من سهرق الله أخذر به رضي الله وهي التي تدخل عبد مقام الفنائي في الله دي بالله جاهد. أيوة. جاهد. بس ايوه بس هذي هي التي تقطع عليك الفرقه ويجيبك المحطه لكن بس للمجهود بحاله ما بوصل لك الدرجه الا من عين الجود تأتيك جذبه وتنشرك من الاوحال وتبدل الحال بحال إلا أن هذا المقام، مقام الفناء في الله هم في فهمهم له وتفسيرهم لمقام الفناء في الله قالوا من شأنه أن يسكر صاحبه و يغيبه يفنى في شهوده عن وجوده فلا يصلح صاحبه لمنطب الإرسال والدعوة إلى الله لا النقلات ف... فاذا اراد الله ان يصلح بهذا الفاني ويرشد به من شاء من عباده رده الى صحوه ووعيه واقامه على مقام البقاء بالله انتبه باقيا بالله ما هو بالعكس باقي بالنفس أنا اسوي وأنا اسوي عمل وعمل وسوينا وعملنا وعملنا بالنفس كله لمن يعرف أن النفس به لا تفعل وإنما تنفعل والفاعل واحد يفنى عنها ويفنى يفنى عن حسي قبلها ويفنى عن إرادتي و بعد ذلك يزج به في عوالم حضرة قدسه و خلاص يغيب يستهلك في المشهد مخلص آآ آآ آآ تاني, تاني شنفي ماذا تحسر متى اي مؤثرة طيب لمن يربوه لوعيه باقيا بربه يعني يبينك باقي بالنس وفاني عنها ثم باقي بربه بعد يصلح مرشد لأنه يؤثر ولا يتأثر. وأقام على مقام البقاء من الله، فلا مجيء منفش حديث القدس الصلاة فغزوه الصربانا وفي داء لهذا المقام المنيح من مقام القرب إليه، وهذا بنفس يكون بذبح هواه بذبح هواه ومراده المخالف لربه، لأن ذكنا قصبا. وهذا هو المقام مقام البقاء بالله الله اللي أناه الشيخ بقوله يعني ملك البقاء بالله. نعم. ودعا أبناءه إلى السعي والجهد لتحقيقه، مبشرا لهم بأنهم مؤهلون لذلك. ان وفوا بالأحد وبدل المهرة. طبعا طبعاً لا بد من وفاء بالأحد. نعم. لقى سيدنا إبراهيم. نعم. إن يجعله للناس إمام المولى عز وجل. قالوا من زريت قال لا قال لا ينال أحد الوادي. إلا لا نجاب ينشي في سكتك بعدها نديهم من السر الديناك لهم يستحقوا الميراث. لكن إذا ظلموا خلاف ظلموا أنفسهم وقطعوا ميراثهم. فأشان كدا قال إن أوفوا بالعدل وبدلوا المهر وما المهر إلا الحس على أداء الفرائض والنوافل دائما وأبدا وذلك باستشعال الفرائض يعني لباسها شعار يعني ملامسا للجسد دوّة ثنيلة او الأو أو عرقي دوّان بصرائح وتدثروا بالنواحيل وصاروا بكليهما استقلام طلبا لله شعار الملاطفة وتدثروا من بمعنى معنى نفسها فوق الشعر الملاطف للجسد وهذا كنيه عن الملازمة لها والتمسك بها على الدوام شحب وشوق لله وشوق لله القائد في حديثه القدسي عن ابي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادا لي وليا فقد ألمت بالحرب وما تقرب إليه يا عبدي بشئ أحب إليه مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحببه اذا احببته كنت سماعه الذي يسمعه له نصارو الليل سري وين الذي يقتش من امره التي تمشي بها واهما ان سالمني غقينا وان سعادني لو عذلنا وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفسي عبد المؤمن اقرؤ يكرب الموت ولا اكرب مساكا ولا بد لهم شوف البطر دا وال... حتى الموت كل نفس دائقه الموت و من ان يعني اي اجل ربي لا اجل ربي اجل جاء لا يؤخر ومع ذلك يعني من دلاله ويعني وعلو مقامي عند ربه لعبر عز الزجر بقوله ما تردت <تصفيق> <تصفيق> لا, لا انا فائلوه لا لا لا الله شوف الكرام بقى عشان كده يعني بيروح يحول هنا للعالم الثاني بدون ما شنو بدون ما يشعر ذات يعني مكرم كريم. ومن كان هذا وصفه صار من عباد الله المكرمين وأشبه الملائكة المقربين الذين جاء وصفهم في كتاب الله المجين قال تعالى فالعباده المكرمون لا يسبقونهم بقوله وهم بأمره يعملون فهؤلاء امرهم من امر الله ومن كان امرهم من امر الله لا يعصيه كائنا كما قال الشيخ المؤلف رضي الله عنه ان الله غالب على امره فصدق الله تبارك وتعالى القائل في شرف يوسف الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا يصار أمره من امر الله فلا يصار له ما هو ما وهو ما يعمل من نفس الامر لم تعده نفسه فهو اذا فعل معناها كأنما يجد الله على يديه الامر سينفر صواله ما في طريقة هو مجلة بس مجلة مظهر والظاهر هو القهاء من يجي مع القهاء وهكذا يتضح لنا معنى ملك البقاء بالله الذي ذكره الله ذكره المؤلف وهكذا يتضح لنا معنى ملك البقاء بالله لجزه والمؤلف رضي الله عنه ندب إليه أبناء ودون هذا المقام وقبيل درجته مقام الموت في الله وهو الفناء في الله بالله والذي يحصل العبد حين يتجلى حين التجلي إلىه على قلبه وإلى هذا المقام أشار والد المؤلف نفسه في قصيدته يمثله بقالة بذلك أوه الشيخ جيل الشام يعني الله عنه يعني عند قصير مطلع تقول لي الطريق لسالك أواهي مستغلقا أوقاته في الله مخالف مخالفا للناس في حركاته سكناته متواضعا لله لا ماذا عنده لجنة ونعنها كلا ولا للمال لا يحيي يحيل يليه بقلب حاضر ذكرا ونفلا مخلصا لله إذا أن قال شمس الفجل أشرقت بفؤاده فتلاشت الأشياء غير الله وهذا المقام وإن كان دون قبيل مقام البقاء لله إلا أنه ليس أقل مكانة منه لأنه مقام قرب في مقعد صدق عند ملك المقتدر إن شاء أقطفع الله عباده الأولياء فيه لنسل جلع رائس غيبه لا يظهروا إلا لأدب وآقل الفراهر وإن شاء ظهرهم وأقامهم علاما في طريق الحق يدلون عليه الرحمن والسأل به خديرا إن شاء أقطفعهم الله لنفسه وغيبهم وعنهم عما سواه وإن شاء أبقاهم به وأقامهم علاما في طريق الحق يدون إليه ويقومون, ويقومون بأمره بهم السارون إليه وقد دخل هذا المعنى ايضا والد المؤلف الشيخ اللي قد قرأ في قصده السري الارواح الافداني قال الانشاء اقامهم بجميع حقيقتهم او شاء اكرمهم بفرق ثاني من اللي هو البقاء وهنا في الفرق الثاني ده يردوا للشريعة منتا ويكلفوا بيقامة الميزان أقم الوزن لقصر ولا تقصر الميزان رنباء وعي وصحب يهذب ويؤذبوا لمريدهم بالسنة الغراء والقعان فالشيخ المؤلف رضي الله عنه يحث أبنائه أن لا يعجز عن الموت في الله إن لم يدرك البقاء به لقصر الأجال عن بلوغ الأمال فمن ماته هو في الطريق أدرك غايته بعد الموت على التحقيق فإذا بدل العبد مجهودة وأخلص مقصوده فهو الواصل سواه المات الدرب والوصل بغاله كل من واحد دونه أول مشترك مظروه هذا ولأن لكل حال ومقام آفاته التي تهدد سلامته وتصرف صاحبه عن وجهته وغايه نبه الشيخ رضي الله عنه على آفات آف آفة الشح ووداع الهواء ووصف لهم الدواء وهي التقوى فالشيطان لا يترك الإنسان مهما بلغ ما بلغ في مقامات الإرخانة وقد نبه جد المؤلم سميه الأستاذ شغل المحمود بإضاء الله عنه يقول له وراعي في سيرك الشيطان فإنه للغاية القصور وراعيك ما تقول الله وصصت مقابل البقاء بالله خلاص الآن منك ها زول هو أصلا ما هو يا أخي لأبينا آدم دخل في الجنة اخبركم <تصفيق> إذا, اذا كان الهوى قال المولى عز وجل حذر نبيه داود داود عليه السلام ذلك الابن الصالح للنبي الصالح وهو ادم صفي الله اللي شاف يتلعن وجهه أداهوا ستين سنة أربعين فوق الستين وثاني ثانية <تصفيق> كروا بعض قصة حكيت لك <تصفيق> <تصفيق> هذا الابن الصالح النبي الذي جمع الله له بين الملك و هو ابنه وورث ابنه أنو بقوة الملك <مم> شوف من قوة العباء لم يعني ربنا أداه النبوة والملك أدىها له قوية لما أدىها لجنة مش لا ينبغي لا ينبغي دجاة بعد ولده لكن فهو الليصه ما بيها وأدىها له سليمان <تصفيق> هذا النبي المولى عز العيل قال قال الله بحقه يا داود أمنا جعلناك خليفة كنت الأرض فاحكم بين الناس بحق ولا تتبع الهوى يا دبقوا يقولوا كده كان منه يعمل من الهواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يبدوا عن سبيل الله لهم عذاب لا شديد من دماء شمشي لأن يا معا الحفظ عن الهوى ما معناها إثم لأن نحنا إثم ما إثم زي زي الرفيق الحفظ ذاك معناه القابلية موجودة يعني ملكة الهوى خاملة بس. إذا جاءت مصيبة نشطتها قالويل جاويلك جا منا <تصفيق> الأنسان جايمه قلنا ولذا شدد الشيخ رضي الله عنه في هذا المقام مقامات الولاية والتي تطلع فيها ملكة القوة فيه. روحية العبد زي ما إذا إنسان فنى وفنى وفنى حتى بقي بالله دك يعني عنده قوة روحية فاغية وبالتالي عنده قدرة على خرق عوائد لهذا العقل كثيرة وبالتالي يمكن يتصرف بخصوصيته مستبعدا بشاريته لا لشيء إلا لاستعراض عظمة يعني مشكلة شكرا هذه مشكلة عشان كذا قال قال ولذا شدد الشيخ في هذا المقام وصارت الولايات التي والو الذي فيه ملكات القور وحي البعد على ملكات الأوصاف البشرية فيظهر بعض بيعات في هذا المقام يعني سموهم بيعات شيئا من ما لديهم من خصوصية ضعية الإخلال بالميزان لصالحهم ولذا شدد الشيخ المؤلف رضي الله عنه على التزام الشريع باعتباره الميزان الحق لأهل الأرض والتمسك لباس التقوى لأن ذلك خير والبقاء في أوصاف العبودية والبقاء في أوصاف العبودية وفي ذلك امانه وعدم الخروج عن قفص البشرية في التعامل مع الآخرين ليلتزم الجميع شرع الله وهديه الذي ارتباه ليكون حكم لاهل الأرض اولياء ولا بنداء يساين الشريعة تحكم الجميع. كان عندك خصوصية ولا كا من لبنان مسكين معناه خصوصياته قليل. الشريعة حكم لا ولا نتقيد بها. نعم. لكن أنت عشان تمر ولاية خصوصية شخص مثلاً شريعة إسلامية ليس يدرج بس. لا يقبل عند الله. آه لذلك. آه الذي التزم الدين الله وهديه <تصفيق> الذي اتباه ليكون حكما لأهل الأرض ولن يضيع حق لأحد مرتزم الحق وهو شريعة وهي شريعة غراء وقال الحق عزوجل من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخفو من ولا هم وحول هذه المعاني جاءت عبارة, عبارة الشيخ في ختام هذه الفقرة من وصيتي تقول حبني وكون عبيدا هو أولا ليخبر الحق عنكم على لسان الفقان وهي الاقران انكم من اولياء يعني اذا بلغتم مقام البقاء و ادكم صلاحيه التصرف الله اكبر الله أكبر. Ik probeer dat Sina يعني معناها إذا بلغ العبد يعني في مقامات القرب من الله بحيث الدغص لحياة التصرف في الخلق بين الخلق بقدرات فيها خلق لعدد العقل سواء كان بالعلم بمعرفة أشياء مغيبة أو بالفعل بفعل الأشياء لا يستطيع الإنسان كطيران في الحواء والمشي على الماء وغير ذلك من الافعال اللي خارقه الاعاده ما يقوم يسوي الخصوصيات دي تدير حق الاستثناءات حق الاستثناء في, في, في المساواه أمام قوانين الشريعه الاسلاميه ما بتدعي دي ما يتعداها لا يقول انا عشان كدا تعفونني من كدا لا لا لا لا لا, لا. نحن كلنا سواء في الله في الشريعة دي سوا التدخل صصياته في شريعتنا مسكنة نبي كلنا عديد لرب هذه الشريعة وما جعلناك على شريعة من الامر فاتتبعها ولا تتبعه والذين لا يعلمون فبحل دي ذاته من الهوى الخفيف يعني نقبلك الاهواء الظاهره اهواء الشهوات اهواء البطن والفرج وما الى ذلك والمناصب والمال والدنيا وإيه؟ دي كلها ظاهرة الاهواء الخفية زي شنو حب الخصوصيه والمنزل يعني بين البرية اي حب المنزل والخصوصيه وانا وانا يا اخوي هوي. في النهاية عبد العبد عبد مهما ارتقى في درجات الإرخان والرب رب مهما تنزل بجوده وكرمه ومواهبه لأهل الإرخان هو رب وعنت عبد ما نحل فيه بعدين يا أخي حقه ده يجيد أدب يا أخي ما يتعمل لينا يا أبا <تصفيق> والشيخ بيحذر لأنه احيانا بحكم الجينات الوراثية ساي الزول بجهد قليل تيجي خصوصيات كيف تظهر عليهم. وعلى حسب يعني ما تفعل زل ليبوه بيل ما يعرف استخدامه كويس. فيقوم يحصل له شنو؟ القراب في استخدامه ويخل بي بي بالميزان. الله قالوا اقيم الوزن ينقصه ولا تقصي الميزان فلازم الميزان حكم حكم عليه. وفي قوله هم كما تولي الناس وإلا فأرهم ما تكون الشيخ يعني ذكر طبعا يا جماعة مثلا تكون كما تولي الناس وإلا فأرهم ما تكون طبعا هذا تحذير صريح عن النفاق لأن المنافق يضمر شيئا ويظهر اخر مختلف يعني باطنه خلاف الظاهرين ودين النفاق والمنافقين في الدرك من الناس وحتى في ايه الامانه في الأحزاب دي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جبرا وادلب وعذب الله المنافقين بدل بهم يعذب الله المنافقين والمنافقات حتى قال والكافرين والمشركين والمشركات وتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فشوف النفاق من الحن وانثى انواع الكفر والشر لان كده لا بد للمؤمن ان يحرص ان يكون ظاهره صدا ومصداقا لباطنه ما نايم يا نايم وتقول ما لا تفعل وتعد وتخلف وتخاصم وتفجر و... فخصال النفاق بك عز وجل تجنبه فان شاء ما كمان في... في قراءه النص ونجي من خلال السفر نتعرف على النص اللي انا سماه كمان ما بين وعي فانت بيشتغل ساعه كيف عندها قانت <تصفيق> من هذا هو كتاب وموقوتها يطول لغي الخطبة فيه الشريعة لا تسرقادوا فيه الشريعة لا تسرقوا عنها تابوكم في أهم رقم من أكان الدين من النوخين لا, لا لا لا إحنا معاشينا وفية جماع هل أجل هنا نسويها؟ نسويها هنا؟ هنا وهنا نخليها ومن هنا نخريها؟ ها؟ كمانية؟ ثلاثة الشيخ في, في الفقره الفقر كن كما تري الناس وإلا فأرهم ما تكون. أول أول حاجة الشيخ يا يحذر تحذير شديد من مخالطه الأشرار. لأنه يا يعني الأشرار مخالطة ولا وحتى مداهنتهم يعني مداهنة ما ينفع ويصيب البعد عنهم وعن مجالتهم. لما فيها من المعاصي والمخالفات التي هي سخط الله وحتى لا يعرض الإنسان نفسه لمخف الله وذن عباد الله بوضعها في مواضع التهم يبعد من هؤلاء ويوصي الشيخ رضي الله تعالى عنه بقلة الكلام لانه قال جمال عبادتي العبادة قالوا إن كانت هي عشرة تيسى عشرة الصمت العبادة تشوف العبادة على على فئة هذا المعنى الأولماء قالوا يكاة العبادة عشرة تسعة عشارها في الصمت انجريز تعليز شانك ده تسعة عشر العبادة قمت بها فضل عش روح ترسل حالك هذا شوفوا شوفوا اللسان ده جبت البلاصة هسه إنما يكتب الناس على مناخين إنما وهل يكتب الناس وهل يكتب الناس على مناخين إن الله حقيده كنزي فمش كبيرة الإنسان ده لا عبأ كلها بس مهما تصبح بس تستعيد منه بس هذي هلكت هلكنا النجاة ابت سكتنا هنا من سكت من من الناس ما شاء كلنا مصيبة كبيرة فقلة الكلام يصيبه شيخه، وفي الكلام الإنسان يتوخى السجيد من القول لأن في الإكتار من الكلام ما يجلب على صاحبه الزلل والملع كما يصيب رضي الله تعالى بالتوسط والاقتصاد وعدم الإسراق في التعامل مع الآخرين يعني ذلك ما يكمل ما يصل الحد فأن كان في المحب ولا في البهد ويوصي أيضا بالفطنة في معرفة دخاء النفوس وذلك من خلال فلتات الألسن وتعبيرات الوجوه ونظرات الأعيون يعني اللذين بالإشارة يفهم كما ينصح بترك السكوت على ما يضر حياء فالكلام لرفع البرر أولى من السكوت على البرر كما يوصي الشيخ بعدم الالتفات للذين طفقوا يسبون الدهر وأهله ويعملون على قتل الأمل في الإصلاح والصلاح فهؤلاء أهلسوا الظن بالله وبعباد الله ولا خير في من كان هذا شأنه لأن الله عز وجل يعني ذم أهل ظن السوء وقال وظمنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومما يؤثر من الحكم الخصلتان ليس فوقهما نفسه الخير خصلة حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما نفسه الشهد فصلة الظن بالله الظن بعباد الله ويساء الله عبد المحمود رضي الله تعالى وأرباح شهر الرداء قال في تصيبه من قصائده من يطلب الله بالإخلاص يوصله لحظرة القرب والإجلال والعظمين يعني الإنسان ما ييأس إذا أوتي العمل مع الإخلاص قدرت فاتح للوصول و... و... و... وحتى للناس على تغليب حسن الظن على سوء الظن قال رضي الله عنه واكمل خلق الله في الناس من له جميل ظنون في العباد على جزمه ولا سيما اهل المناجيات والبكاء ظلاما مع الاخلاص والباعث العلمي دير دير كمان حقا أيها بيدي فسنا الظن فيه من, من, من سواهم طبعا وقد قال ربي رحمتي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في مسأل الإمام احمد قال حدثنا عبد الله حد حدثني أبي دا عبد الله دا ابن أحمد بن حمبل حد قال حدثنا عبد عبد الله دل حدثني أبي يعني لي الصداب أبو أحمد بن حمبل حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن سعيد عن من أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أومام الباهلي مر على خالد بن يزيد ابن معاوية فسأله خالد عنه عن أليني كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر كلمة فيها رجاء، يعني فيها بشاره وفيها يعني أيه خل الإنسان يأمل يعني ما يئاس. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شرّد البعير على أهله. يعني على على شكاية ما تقصوه يعني. فا إلا براء أبا إلا من أباه. وبعدين شيخنا الشيخ الجيلي الشيخان رضي الله عنه وأرضاه يعني سمع القصيده المشهورة بتاعت كيف الوصول إلى سعادة. ودونها قنال الجبال وبينهن محفوفة والريح هافية وما لمركب ولأيد صفر والطريق مفوف. يجسها. بعدين هو عاين كذا. اظن جاءه التجلي من تجليات تجلي الحق فيه يعني مزيد من الامل والثقه في الله رب العالمين والرجاء فقال على لسان التجلي ده بل قم فالمعالي طالبتك ديونها في بصدق العزم منك حصونها واحذر مقالة من غدا مسجونها كيف الوصول الى سعاده ودونها ونن الجبال وبينهن فتوفوا بل هذا طريق للونها مستسلمون متأخرهم في السير لا يتقدم إن شام حبلا قال هذا الضرغم أو قيل صرف قال ذاك صروف متوقع من جميه ما يهده ويقول ما ذاهير ومعذب ان لمسلي وصله وتقرب والريحه فاتئه وما لمقب والايد صفر والطريق مخوف لا, لا. لا. لا تخشى من هذا لا باذن الله قال خذ ما صادق لك لم يقن لا تخشى من هذا لم يجس جساته ولا حث الركن وجميع ما تواهو من مولاك ظن لأن يسر الله الوصول فلم يكن صعب ويبدل ذلك الموصوف يعني نفخ الأمل في الأرواح جعل <تبع> المؤمن أن يقبل على ربه في ثقة ورجاء وآمل في الله الكمح متمثثا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم غير مختلف لما يثيره دعاته في الظن واللئتي والقنوط لأن الله عز وجل قال ومن من رحمة ربه إلا الضعالون ما سأل الله الجلاء والتوفيق والمشي فوق الطريق والنجا من التعويذ. ما سأل الله شاء. الله يسلم الجميع من سخط الله. الله الله الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم. الله لا الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم. مرحبا سلام لو في لك موبيا السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 allemaal zo'n uur een ik